صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل يا عبادي الذين أسرفوا علي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 ولكن الْعَذَابُ ثُمَّ من اجل ان اصبحت اقوى من اجل ان من اجل ان اصبحت اقوى من لكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنتم من المتقين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 على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ من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 أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم, يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء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 بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين